إنا زينا السماء الدنيا بدينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويخذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واطب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب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 وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأسوننا عن اليمين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 ويقولون أئنا لتارثوا آلهتنا لشاعر مجنود بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون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 تَيضًا اَلَّتِي لِلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنٍ كَأَنَّهُنَّ نَبِيذٌ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال صائل منهم إني كان لي قيد يقول أئنك لمن المصدقين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطْطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَائِ الْجَحِيمِ قَالَتَ اللَّهِ إِنْ كِسَّ لَتُرْزِيمِ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 أَثَالِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الذَّقُومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ قَاعِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ فإنهم لا آكلون منها فما لؤلؤ منها البطود ثم إن لهم عليها لثوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألف أبائهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاصبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين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 إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرطنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم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 قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه بالجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأكفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليب فلما بلغ معه السعي قال يا غني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر تَجِدُنِي إِن شاءَ الله مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَسَلَّهُ لِلْجَابِبِ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ صَدَقْتَ رُؤْيَةً إِنَّكَ ذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْتَمِيدِ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 وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبارثنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارود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 فتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المثلطين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياتين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوط من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابر ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مطبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونسل من المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشهور فساهم فكان من المدحضين فالتقمه السوت وهو منيب فلولا أنه كان من المسبحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطيم وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفسهم لربك البنات ولهو البنود أم خلقنا الملائكة إلى فو وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون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 ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يطفون إلا عباد الله المخلطين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإننا لنحن الصافون وإنا لنحن, لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله مخلطين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنفورون وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَحِيبُوا وَأَضْرِبْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ مَأْوَىٰ لِلْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَحِيبُوا